واضيف لكم شيئا تضحكون منه ويضحك منه كل عالم في بعض الكتب مطبوعه بين ايدينا كتاب اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه لأبي الشيخ الاصفهاني رحمه الله مطبوع بالسوق في احدى طبعاته التي علق عليها دكتور من الدكاتره جاءنا الحديث هذا ابو مرايرا هذا ابو ساقه بسنده كان سيف النبي صلى الله عليه وسلم حنفيا وقبيعته من فضه قبيعته عن الممسك مسكه السيف علك المعلق هذا الدكتور عليه مثل ما قال الشيخ عبد العزيز سلمان شيخ رحمة الله عليه كان يقول لنا من هذه التعليقات يقول هذه التعليكات رحمة الله عليه علّك هذا المعلق على قوله كان سيف النبي صلى الله عليه وسلم حنفيا رقم واحد في الهامش أو 2 نسبة الى الامام ابي حنيفة النعمان بن ثابت ما شاء الله بالله عليكم هذا عاقب النبي صلى الله عليه وسلم هو قبل ابو حنيفة ولا ابو حنيفة بعده اللي قبله هذا سؤال سؤال الجاهل العامي الذي قال للشيخ بن زاحم الاول رحمه الله عليه عم الشيخ عبد الله الزاهر والدكتور في الدرس النيه قال يا شيخ النبي صلى محمد, محمد بن عبد الوهاب هو قبله الرسول من بعده هذا من جاهل محمد بن عبد الوهاب يحدث الشيخ عبد الله الزاهر الله عليه في رئيس محكمه المدينه وايضا حدثني ايضا بعض شيوخنا قديمه فصار عندي فيه طريقان والزاهر اشهر سؤل الشيخ بعد الفجر سال هذا البدوي قال يا شيخ عمرو عبد الوهاب هو قبل الرسول ولا بعدها مهلوك هذا جاهل لكن هذا الدكتور الان يحقق كتابا يحككه ويعلق عليه فيقول كان سيف النبي صلى الله حنفيا يعني نسبه الى ابي حنيفه شوف التعصب سيف النبي من سبل ابي حنيفه بعد بمئه وخمسين سنه شيء عجيب حنفيه نسبة الى ديار بني حنيفه لان السيوف في ذلك الحين اما يمانية واما حنفية واما هنديه هذه السيوف المشهورة هذه السيوف المشهورة عند العرب اما يمانية قالت كثرت في يدي تسعة اسباب او قال سبع اسباب ولم نثبت في يدي الا صفيحه يمانيه كان رقاب الناس قالت لي سيفي سيفك كايسير وانت يماني هذه يمانيه العز والمجد فيه النيه في القصد في لا الرسائل والتلميح للخطب غير الصفائح لا تصفح الصفائح لا بيض الصفائح ناس بالصحائف ماء وتونهن جلاء الشك والريب الى اخره فهذه الصفيحه اليماني مرد السيف والهندية مرد السيف الهندي وهنا الحنفية بها السيوف المضروبه في ديار بالحنيفة نجي في اليمامة وصاحب يقول نسبة الى الامام ابو حنيفة